قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهدق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاغرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون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 قال اخرج منها مذووما مدحورا لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن الأرض وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما موري عنهما من ثوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أَوْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الْنَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَلَتْ لَهُمَا سُوَأَتُهُمَا وَطَفِقَا يُخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَا يُخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما الا منهكما عن تلك الشجره واقل لكما واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين